أقم الحيض يعني يتطور ان يأتيها الدم لمدة يوم وليلة 24 ساعة ثم, ثم وتنتنى وتنتنى ترى الأقف ثم ترى هذا حيضا ثم تناع عن كما ترى لكن هذا قراءته اقل من هذا هذا الدم ذات الصحابه لا يمنعوا عن الصلاه والسلام ثبت ان امرأة بيسأل ش... الاستاذ بيسأل هاي يونك في عصرنا ان اقل الحيض عند النساء يكون يومين او ثلاثة يعني لما نفتقل كده النساء مثل هذه وتلك في الثالثة والرابعة والعشرة رياء والمليون والمليار منذ ان لا مثلا نقول ان أقل... اقل الحيض عند جميعها هذي كان يتوى يومات لكن لو جاءت امرأة وادعت عناها رأت الجن يوم تقول خط ماذا تقول لا يا فتيح تقول هذا الصحابة يعني إذا عملنا استقراء ولو ثالما لو جعلنا استقراء من فألنا سأل كل جناجئات الآن في عقبنا في عام كذا كذا كذا الذي نحن فيه الآن في اول رجال 18-28 استقرأنا فطوّرنا في أننا عملنا استقرأة تياماً للمساء رجبنا أن أقل الحرب عند كل هؤلاء النتوى يوما. ثم غدا جاءت المعارة وقالت انا أقل الحرب عندي يوم وليله رأيت الدم يوما وليله مختصلاً على العادة التي موضت في كتب الفقه بحيث لذكر شيء خارج من الواسط دون تحكم يا فطيح دون تحكم يا مسلم هذا دم التحاضة ولا دم حاجة دم ايه؟ دم تحكم انت خضر الاسف دم حاجة لاننا وجدنا واحدة من بلات هذا اقلت دمها يوم ولا واقل قوه بين الحائطين 15 يورنا ولا احد لماذا لا حد يثني لان المرء قد لا يفيق المرء الغافل قد لا وايضا هذا يكون من الله تعالى الهالك ولا معقب لحكمه سؤال: عادة امرأة من النساء ان تقرأ ان كان دمها يخرج لحيد ستة ايام او سبعة وتكرر هذا عدة اشهر ولكن بعد فترة من الزمن خرج الدم لمدة خمسة عشر يوما فهل هذا حيد نعم هل يعتبر الدم لحيد ستة ايام وحيد ولا عشر يوما من الخمسة عشر يوم؟ ولماذا نأخذ هذا الفتح انه اقصى خمسة عشر يوما حتى نجيب على هذا السؤال انها مدامة ترى في خلال مدة الحيض القصوى فهذا ده محيطة لكن اذا تعقد خمسة عشر يوم فهذا بحق هذا معنى قوله وعصاه خمسة عشر يوم واكثره خمسة عشر يوم انها اذا تغيرت عادتها ما تعرف 6 او 7 او 10 او 7 او 8 او 9 او 9 او 14 او, 14 أو 15 أو هذا معنى غالبه مش معنى هذا ان كل امرأة تبقى من اول حيبها لنهاية اي توقف حيبها تبقى اول 37 او 10 او 15 او 13 او 18 لا متغير متغير عند من سن الياه. طق في طلالات الهرمونات ويتغير معها كثيرا ايام او حاجه ولا اخذ بها دي بعض الادويه تغير ومع بعض فيها تغير فان ومع حملها يتغير ومع وفي بعض وفيها تغير ثم تعود الى ضبط مره اخرى ثم يتغير الى يعني يتدخل اشياء كثيرة عادتها منها صحتها العامة ومنها حملها ونفاتها ومنها افتراضها من سن اليد اذا كان الدم خرج قبل تمام خمسة عشر يوما بين قوسين اقل مده الطوخ بين الحادثين ما نره هذا الدم دم مثل دم التحاضر يعني اذا طورت من حليبها يعني شرعت في الطهر شرعت في الطهر. وأقل أقل واقل مدة دي بين بين خمسة عشر يوما في الدم قبل مرور خمسة عشر يوما دم ايه التحاضر. في صورة ما لو ولدت ولم ترى الدن بعد الولادة وشرعت في الصلاة وفي الصياة بعد الفهار صيام لا يحتاج إلى طهار لكن الصياة تحتاج إلى طهار شرعت في الصلاة والصياة ثم نقود يأذب الدني قبل مروري 15 يوما قد عرفنا الحكم الآن وأن هذا يعد من النفاة أي ما صالته هل تقضيه بعد ذلك؟ الوقف صيام صحيح بحيث صام بحيث تاخذ نقضاته ولا وقع صياما غير صحيح تحتاج إلى قضائه بعد ذلك نرى لكم دع ما فضلكم قامت وهي نفاسه وهي هيتئ الى ايام ثاني قامت وهي عندما صامت لم يكن حراما عليها لو كانت تعرف انها نفاس او حائض يحرم عليها الصيام لأنها قامت لا تعرف أنها لها لو سمحت تبين لها أنها كانت مفتاة السلامها على مع صحيح أنه هي غير آثمة فإذا كانت لها غير صحيح مصريحة لا تقضي لو كانت تقضي وصلت الإجابة إلى السائلة والسائلة لا حد لأكثره إلى اكثر الثهر لأننا يقولنا إن المراه قد لا تحيط طيب إذا عرفنا اقل الطهر بين الحاجتين وخمتة عشر يوما لا حد لأكثره فبغالبه غالب الطهر يكون بغالب الحد لأنها تحيط في الغالب مرة في الشهر في الغالب, يعني. في الغالب تحيط مرة في الشهر فاذا كان غالب حيضها ستة أيام ستة أيام في دوالب طهريات أربعةً, و... اربعة وعشرون يوما اذا كان الشهر تماما اذا كان الشهر ثلاثين آلاً. ثم قال رحمه الله وقال زمن تحيد فيه المرأة تسع سنين قال زمن تحيد فيه المرأة تسع سنين فسمح هذا لقيد المهم وهو تقريبا تسعي سنين تقريباً لا تحديداً هذا مهم جداً لأنه يتطور أن تحريف قبل خمسة عشرة قبل التسعي سنين يتطور أن قبل التسعي سنين وبالمناسبة هذه السنين القمرية بالعد القمري لا بالعد الميلادي أثنى في الفق ثنا قمرية في كل الفقه في هذا الدققة في كل الفق في, في كل الشريعة المعول على الساعة على على الميقات او أو العدد الأيام بالأيام القمرية والسن والسنين القمرية والأشهر القمرية فاذا نزلت أوقات الدم قبل تتع سنين قمرية بما لا يسع حيضا بما لا يتع حيضا وطهرا فهذا من الحجر إذا رأت الدم قبل مرور تتع سنين بما لا يتع في زمن يعني لا يتع حيضا وطهرا فهذا من دم الحجر يعني يعني رأته قبل 16 عشر يوماً من تط من تسع سنين. إذا رأت الدم قبل يوم أو يومين أو ثلاث أو أربعة أو أو أو أو أو إلى 15 يوما يوماً الدم في هذا هذه المده هذا من دم الحلب. إذا رأته قبل التسع سنين بزمن لا يقع طهرا وحيض. لا الزمن الذي لا يتعى طهرا وحيضًا أقل من 16 يوما أقل من 16 يوما بلحظة هذا الزمن لا يتعى طهرا وحيضًا. لأن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة نجموع 16 يوما بلياليها في مدة من الزمن أقل مما يتعى طهرا وحيضًا فهذا ملحق بالحي فهذا حيض بإجارات قبل 9 سنو قمرية بيوم هذا حيض إجارات الدم قبل 9 سنوين بعشرة أيام فهذا حيض إجارات قبل 9 سنوين بخلسة عشر يوما بثلاثة وعشرين تاعة فهذا حيض بثتة عشر يوما أو أكثر فهذا الصحابة لأن إجراة الدم قبل التسع سنين أو بعد سن اليأس في هذا التحاقبة إجراة الدم قبل سنين أو بعد سن اليأس بعد هذا بما يزيد بما يزيد عما يتع الحيد المطهر لكن إذا الدم فيما في مدة قبل سنين لا تتع هذا سنين قد عرفت ان ما يقع طهرا واحدا هو في عشر يوما لان اقل الطهر 15 عشر يوما واقل الحيض يوم وليلة مجموعه سته عشر يوما سؤال في وقت الظهر عندما نتوضا فنرى الدم قبل ان نؤدي الصلاه قبل ان نؤدي صلاه الظهر هل يجب علينا ان نقضي صلاه الظهر قطعا ما يدوم في قد راي في الدم بعد دخول وقت الظهر فالعبره الحق الحكم باقرب وقت الحق الحكم باقرب وقت فهذا الدم نعتبر انه نزل بعد دخول وقت الظهر إذا واجب عليك الزهر واجب عليك ان تصلي الزهر ولما لم تصليه الآن لم لأنك لأن حائط اذا طهرت من حيبتي واجب عليك قضاء هذا الصحيح الثاني لا تعرف بتتكلمها لا تعرف بتقول رأت الدم بس لا تعرف هل خرج بعد دخول الوقت ولا قبل دخول الوقت كنت أجبت عن ذلك لأنه يلحق بأقرب وقت نعتبر أنه كان بعد دخول الوقت نعتبر نقول في الحكم أو نحكم على أقرب وقت نعتبر أن الدم خرج حديثا فنعتبر أنه خرج بعد دخول الوقت واجب عليك ان تصلي هذا الوقت الذي رأيت فيه الزفن الله تعالى أعلى وآله وقبل الزمن المتحيل فيه المرأة بتتع في سنين هل في سؤال في موضوع تتع سنين و... والملحق بتتع سنين وهو ما لا يتعرف وهو اقل من ستة, ستة عشر يوما هل هذا واضح الى تكرار ولا لا يحتاج الى تكرار لو رأى الدم قد تساسين قمرية بيوم او يوما او ثلاث او اكثر الى خمسة عشر يوما وثلاثة وعشرين ساعة تسعة وخمسين دقيقة تسعة وخمسين ثانية. أو وتتعين وخمسين الثانية وتتعين وخمسين دقيقة, دقيقة. فهي الان لا يتع هذا الوقت لا يتع الطهر والحل الدم في هذا الوقت هي حرائض لكن اذا كان قبل عشر من تتع سنين فهذا دم هذا دم لكن فيه فرع مهم هنا فرع مهم أفترض أنها حد أنها الدم قبل يوم عشرين يوما من ثلاثة سنين قمريه الدم قبل من كم كم يوم من رعت الدم؟ رعت قد عرفت أنها تجاراته عند 16 يوم في هذا السحاب يبقى معنا أربعة أيام أربعة أيام من الخمسة السحاب واليوم الخامس حل مرة أخرى هي وعد قبل 20 يوما من التسعة يوم القمرية لمدة خمسة أيام مثلا ثلاثة فالأربعة أيام الأولى الصحابة. واليوم الخالص حيث اذا كان بصفه الحيض اذا كان بصفه الحيض مصدر الدم واحد لا لا لا المصدر الدم ليس واحدا مصدر الدم المعتاد دم الصحه دم الحيض غير مصدر ده من الاتحاد هذا من المكان وهذا من المكان الآخر كنا من الرحل لا مئة من نفس المصدر مئة كده احنا قولنا كده احنا قولنا رائد رائد ده يعني نفس المصدر المصدر ده الرحل هو مصدره الرحل لكن من عرق في اقصى بل بالحيط من عرق في ادنى بل الصحابه لكن يكونوا يكونوا من مسنى لكن مصدر واحد مصدر ككل هو الرحم لكن من نفس العرق لا ويقولنا اليوم الخامس هو حيز لو كان بصفتي ومعناه خرج من عرق الحجر عرق في اقصى الحجر والثاني عرق في ادنى الحجر هذا كلام الفقراء ولا يغبش علينا الأطباء والصبيبات تهياني فقاة ابنين عن الاستقرار في ماذا في الأقل والأغالب والأول والأقصد في الأقل والغالب وفي الأقصد ده الاستقراء كده مثالها يا هنج بحثك الدنيا ويا فاطمة حثك و ساعات قصي اقل فاقل الاقل والاقصى والاوان الغالب في سؤال رسله عصري الاختبار الغالب والاقصى والادنى والاكثر قالوا واقل الحمل 6 اشهر واكثر 4 سنين وغالبه 9 اشهر قال الحمد سته اشهر وايضا هذا كله كله وغالبه وأكثره من الواقع والوجود يعني بالاستقراء الناقص في عهده رضي الله تعالى عنه ما قال إنه حضر له هو نفسه امانه وفي بعض وبعض نسوه عقريه يعني في نسائي او في نسوه عقريه أقل من هذا النسبة لغالب هو 4 سنين ده من 24 احنا ما شوفناهاش عصرنا ليس فيه هذا الكلام كالسؤال اللي سبق الآن عصرنا لا يعظم الاستقراء الصحيح الذي حصل في السابق هذا استقرار صحيح وصل التوافق عندما يقول هذا شخص مثل الشافعي وتلاميذه يعدون بعدد يفوق عدد التواتر وينقل لنا بعدد التواتر معناها انهم كلام صحيح لا يقبل البطلان لا يقبل البطلان لا نعرفه كما نعرف اصابعنا نقل بنقل التواتر عن قيم الشافعي رضي الله تعالى ستكون الان لا نرى امرأة يمتد حملها الى اربع سنين ولا حتى قريب من هذا بل اننا في كتب الطب إذا بلغت ثلاثة عشر بد من تدخل الجراح هذا لا يعني أن هذا الاستقرار كان غير صحيح هذا رب هذا وجود هذا رأوه بأعيوم الناس تسمعوه بآذى منه وعقال الحرن ستة أشهر إذا يرجعت امرأة وابتعت بعد الدخول بعد الزواج بعد الزواج ابتعت وفي نهاية ستة أشهر أن هذا الذي يبقى من زوجها يقبل لا نستطيع أن نقول لها أن هذا ليس من زوجها لأن أقل الحمل ستة, الحم ستة أشهر لكن بشرط ستة أشهر مع لحظتين ستة أشهر مع لحظتين ستة أشهر هذا أقل الحمل لكن لو حتى تضع مولودا حتى لا تتعلم بالزنا ورهاب بالله او حتى لو انت الولد الى غيب هذا النظام لا ان يكون هناك لحظة ان يكون هناك لحظتان فوق فتة اشهر لحظة يتصور فيها الوقت ولحظة يتصور فيها الانت فتة اشهر القمرية فتة اشهر جمع. اشهر جمع شهر يسمى الشهر مشهر لأنه مشهور بشهراتي فتة اشهر كلها قمرية هذا قل الحمد لكن حتى طبعا موجودا ولكن كان لذنى ما ان يضعق على هذه السفق اشهر لحظتان لحظة لوقت ممكن يعني كان الزوت وقتها قريبا منها يتقرر وقتها لها ما يكون غائبا مسافرة لا يكون في وضع يسرح لأرض وضعها لأنه يجيب محظة يتطور فيها عقلا اجتماع الرجل مع المرأة لحصول الحمد بالوقت ثم أحضر الولادة لكن لو استردنا جدلا يعني استردنا عقليا أنها على رأس على رأس الدخول وعلى رأس الأشهر من الدخول. على رأس الأشهر من جاءت ولد بهذا هذا الوقت يسمى هذا الوقت لأن لنأتي لن باللحظتين المطلوبة المطلوبه عذر الولاده ولا الوقت المتوقع أقل الحمد تسعه أشهر وأكثره وغالبه تسعه أشهر بعد أن عرفنا الاعتد أو التعاد عن عرفنا والاستحابة ما الذي يترتب على ذلك يتركب على ذلك أنه يحرم بالحيض والنفاذ ثمانيه أشياء يحرم بالحيد والنفاذ 800 أشياء ما عديدها قال الصلاة واحد والصوم 2 وقراءة القرآن 3 ومجس المضحقي وحمله أربعة مع بعض ودخول المجل بخمسة والطوافل ستة والوضع سبعة واثم ساعة لما بين السورة والرسفة ثمانية جمع موانع الحيض والنفاس مع بعض فكأنه يقول إن الحيض كان وهذا غير صحيح هو لم يقل هذا لكن قد يتصور متصور ويظن الضغم ان الحيض والنساء سواء وليس سواء لان الحيض يعرف به انتهاء العده ويعرف به انتهاء الاستجراء اما النساء فلا يعرف به ذلك بل انتهاء العده يكون بالهدايه التي يعقبها النساء وكذلك الحيض علامة على بلوغ المرأة أو بلوغ الأنثى، ليس علامة على بلوغ الأنثى، والنما العلامة هو نزول منيها الذي كانت من مثل الولادة التي أعقبت النفاس، فليس النفاس كالولادة كالحيض كل وجه، عندما جمع الحيض والنفاس وخلعهم بالحيض والنفاس. ثمانية اشياء ليس معنى ذلك ان الحيض والمات سواء من كل وجه قد عرفت انهما مختلفان لغه واصلا وتذلك بينهما فرق في ان الحيض يعرف به بلوغ الانثى كما انه يعرف بلوغها بالسن ويعرف بلوغها بالحمل واما النفاذ فلا يعرف به الجنوغ انما يعرف بالحمل الذي حصل او بالانزال الذي حصل وتسبب في الولاده التي اعقبت وانتجت النفاذ وكذلك الحيض يعرف به الاستبراء في الامن ويعرف به انقضاء العدة في الحره واما النفاذ فلا مدخل له في انقضاء العده ولا في الاستبراء ويحرم بالحيض والنساء ثمانية اشياء. هذه الاشياء الثمانية ليست حقا. ولذلك يقولون ان ده عبارة مشهورة العدد لا مكهوم له. العدد لا مكهوم له. فهذه ال ال الثمانية عليها انه يحرم عليها يحرم عليها ان تتطهر عباده في اسمه حيثها ونفاسها لكن يجوز لها ان تتطهر مضاقة كما عرفت بالامس عندما قلنا انها تغتسل للاحرام تغتسل للوقوف معرفه تغتسل للوقوف او للمديد بمزاجها هذه اغتال مضاقة تغتسل للعيد وقد لا تشهد فلانة العيد لكن تشهد مصلى العيد المسلم ان تغتسل لجهود مصلى العيد او للاستماع مع المسلمين والمسلمات في العيد هذا وصل مبعضة وليس وصل عبادة لكن وصل العباده حرام على الحواظ والمنفتاء وذلك الوضوء قبل النوم هذا ليس من قلب رفع الحدث هناجد للحاذ المفزع أن تأتي بهذا الموضوع الذي قبله النوم، لأنه بأذن النوم. لذلك يحرم تصوير الحاذ المفزع، يحرم تصوير الحاذ. والنفاتاء لأننا يقول يحرم بالحرد والمفات ثمانية أشياء معظومة خاص بالمرأة ومعظومة ليس خطا بالمرأة للمخال الاستمتاع ومستمتاع تقاص بالرجل لا يأتون تسرشي الرجل والمرأة فلا تظن أيها الصالح أن يحرم بالحرد والمفات يعني يحرم على الحر فقط أو على المفاتاء فقط وقد يحرم على غيرها بذلك قوله استمتاع والاستمتاع بما بين السر أوروبا بدين قوله السادع الوقت فيحرم على الرسل أن يقع على السيد أن يقع آبته وعلى الزوجة أن يقع زوجته ويحرم على الجميع أن يحضح زوجته في الحي ولكن في هذا المستطراب ليس معنى أنه يحرم عليه أن يطلقها ليس معنى هذا المصلاقة لا يقع بل يقع بإذناء الأصبع هذا هو المقصده والعمل عليه في كل جوار المسلمين في كل جوار المسلمين حتى عند الحنابلة. فالطلاق الحاصل واقع عند الأربعة وعليه العمل والقضاء في كل جوار المسلمين. عندما أقول عليه العمل، عليه العمل يعني في القضاء. والا أن بعض العلماء يقصون لمنهج البشريه رحمه الله انه لا يحق لكن القضاء في كل بلاد المسلمين يقضون بما عليه المباهي الاربعه لان طلاق الحائط ومع مع الحرمه مع حرمه المطلق طبعا اذا كان يعلم ان الحرمه حكم شرعي ياتي مع العلم والتعمد والتذكر مع العلم والتذكر والتعمد ان يكون متعمدا جاثرا يكون جاثرا غير مكره عالما اذا كان لا يعلم انها حائط فلا يحرم عليه اذا كان مكرها على الطلاق لا يحرم عليه اذا كان ناسيا لحيلها لا يحرم عليه ويحرم بالحيض والنفاة سمانئة اشياء. هذه الحرمة تمتج الى ان تتطهر. هذه الحرمة تمتج الى ان تتطهر. الا في الخياد وفي الطهارة. قلنا لا يحرم عليها ان تصوم. يعني حق. يحرم عليها ان تصوم. يعني حساء. لكن لو فأرت. من حيضها او من وقبل ان تغتسل يجب عليها ان تصوص ان انت محب سمحت عندما عد المحرمات بالحيض والنفاس عد منها ايه صياف عد منها صياف وزدنا على هذه الثمانية اشياء منها الطهارة يحرم عليها ان تبقى الطهارة او نفاتها لكن اذا انتهى حيضها يجب عليها ان تصوم حتى ولا لم ترتشف لا تصوم الا ان ترتشف يا لا تقضى لا تترك المحق الا ان ترتشف ولا تحمل المحق الا ان ترتشف يا سيرت سعودي اتوني ولا حتى البيضاء تكن البيضاء ماذا ليش يجب عليها يجب عليها ان خلاص اذا كانت ممنوع عليهم قضية او في اسماء حيض وان او كانت قد انفعت من حيضها ولم تغفتل يعني طورت قبل الفتر لكنها لم تغفتل يجب انتاني وطفل. وطفل حتى لو اخرت غطلة الثهارة الى مبعث طبوع الفجملة ويحرم الحيض والنفاس ثمانية اشياء وعرفت انها لا مفهومة لهذا العدد، واحد افتلا اي قرضا ونفلا لانك انه محرم والطلاوة الحرب فقط رجاء ان تتنفل بالطلالات بل يحرم عليها حتى ان تسجد بل يحرم عليها حتى ان تسجد تشجد السكر لان تشجد التلاوة والسكر عندنا عند الشافعية لهم احكام الصلاه في حيث استراط استقبال القبله بالقبلة تلاوتها ان تفولة صابرا بل متوضئه هذا مدى للشفايه ولن تستاد الى الخدمه عليها ان تسجد الكلاوي او الشكر وهي حائط او نفثات الصلاه دخل في ذلك كما قلنا صرفنا بلا وسجدتا الشكر والتلاوه قال والصوم يحرم عليهما الصوم فرضا ونفلا وقد عرفت انها لو انقطع دمها وراءت القطه البيضاء قبل الفجر وجب عليها ان تنوي وتصوم حتى ولو لم تغدر قال وقراءه القران وهنا يجب التنبيه على ان المقصود بقراءه القران يعني ان تحرك لسانها بما يسمع به نفسها لو كانت على حال المعتاده من الصلاح للتماع يقول إن النوع متوصرة التمع لا هي رهيفة التمع ولا هي ضحيفة التمع إذا كانت على المعتاد من الرجال والنساء فكانت تحرك لسانها بحيث تسمع نفسها فهذا يحرم عليها أما إذ كرbsت لتانها ولم تسمع نفسها وهي إن سمعها على المعتاد من الرجال والنساء فلا يحرم عليها والحركه قلبها بذلك يعني امكث بيد بقلبها ناس لا حرم عليها ذلك اذا قرات القران بمعنى ان تحرك لسانها بحيث تسمع نفسكها عند عدم الضوضاء والا إذا اردنا ان تسمع نفسها حتى في الضوضاء ممكن لا مع الضوضاء ترفع صوتها الا حتى تسمع نفسها لا عند الأوضاع العادية عند عدم الضوضاء المكان المعتاد الذي تكون فيه المراه سمعها بطوطة لا هي مرهفة السمع ولا هي ضعيفة سخيرة السمع ضعيفته أو التي يريدنا مراجعة القرآن أن بقلبها ان تراجعه بنظرها في المصحف يفتح لها المصحف تراجعه في المصحف او على اللوح او في شفه الحاسب الالي او ما شابه له او بلسانها بغير ان تفتح فمها او تفتح فمها ولكن لا تسمع نفسها كل هذه رخص لمن اراد ان يذكرها واراد صقوره اسمع لها هو لم يحرم السماع اذا تحرم القران هو حرم السماع اسمع غيرها من الذكور والاناث وقراءه القران ونفس الرقى وحمله والحمل طبعا ابحث من الغسل فمس المصحف عندنا او مس حتى جلد المصحف او حتى الجلد هذا كله حرام لكن الشريط الذي فيه او الاسطوان المدمجة لا يحرم مسها لا يحرم مس الشريط الاساسف او الشريط الفيديو او الاسطوان المدمجة دي بي دي ولا سي دي او ما شابه لا يحرم مس مثل هذه الاشياء لكن نفس المصحف او اجزاء المصحف يحرم ينسخها يعني ليس 3 او او او المضار اللي عليه الفترة. مكتوبة لكنه ال من غير ان يكون مفتوحا ليس مفتوحا يعني هو مخلوق في فكر واحد فكر واحد ذكر واحد فكر واحد فكر واحد صفر واحد, صفر واحد لا بقى. لا يا لا نعم سكون التفسير على القرآن هذا ذحام التفسير وانك توايا او غلب القرآن يحرم حمله القرآن الذي مع تفسير اذا اختلط القرآن بالتفسير اذا اختلط القرآن بالتفسير او بغيره يعني. اختلط القران بغير القرآن وكان بحيث يكون الكلام غير القرآن اكثر من القرآن فيجوز حمل المصحف الذي معه غيره مما يغلب عليه اما انت او غلب القرآن غير القرآن فيحرم وهذا لن تمحت. وهذا إذا كان القرآن مفردا إذا كان القرآن مفردا بمعنى تفسير الجلالين في الماضي تفسير الجلالين في الماضي الطبع القديم أول ما تفسير الجلالين لم يكن بالوضع الذي عليه الآن عليك كثير من المقاصد التي على هامش التفسير. يبقون المصحف في داخل الصفحه وعلى الاطار على الهامش على اطار التفسير او اسباب الندول او او شابه يعني مثلا آه احكام آه التجويد اي شيء يعني ضعون المصحف في الداخل وعلى الهامش وعلى الاطار كتب اخرى هذا مصحف لاو احكام المصحف كل في الكلام الذي يتكلمون عنه في باب الفرق، اجتماع القرآن مع غير القرآن عندما نقول جملة من القرآن وجملة من التفسير، جملة من القرآن وجملة من التفسير، جملة من القرآن وجملتين من التفسير، من القرآن أو جمل من القرآن وجمل من التفسير. فالعبرة الغالب والغير الغالب في مثل هذا السياق أن يكون جملة وجملة، جملة وجملة. لكن المصحف كاملا في الداخل وعلى الإطار كتاب آخر تفسير غير تفسير هذا مصحف لو احتل المصحف ولا نبحث عن اكثر وأقل ونفعل من تحليل شرعي الضرورات الضرورات في و. فالضرورة تقدر بقدرها والحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت كانت او عام هل هنا ضوابط فقهية وقواعد فقهية في كل شيء في هذا وفي الضرورات نبيح والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة عامة كانت الحاجة او خاصة فالضرورة الحالة التي إذا لم يتناول فيها الشخص ويتعاطى مع الحرار هلك أو فقط او هلك أو فقط عضواً من أعضائه هذه ضرورة الحاجة من ذلك ولكن لا تضيق على المسلم في حياته ومعاملاته وعباداته إذا وقل إلى حالة من الضيق كمثل الحالة الضرورة حالات النفس حالات عضو من الأعضاء لكن وصل إلى حالة النبي الذي لا ختمة للعبادة ولا المعاملة بطريقة سهلة ميسرة، فهذه حاجة قد تكون خاصة به وقد تكون عامة تخص أمه وغيره الحاجات تنزل منزلة بالضرورة يعني تريح المحظورات، الضرورات تريح المحظورات والحاجات. خاصة كانت أو عامة بيهم المخزورات، ولكن الضرورات والحاجات تقدم بقدرها. يعني أن لا تناول المخزون من الممنوع من, من الحرام، لا تناول منه فوق الذي يحتاجه لجوار الحاجة أو لجوار الضر. بأكل الميت على الخد الذي يكفي على مرجته يكفي على روحه، لا تناول فوق ذلك. ولكن يقولون ولم يكن من الخمر يشرب هذا هذه يشرب فيشرب من الخمر هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو هل هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو يسعد هذا هو عضو الأعضاء الألهاب إذا سألت حياة ضرورة والدراسة بالمحذرات لا مش ضرورة بس عندها حاجة سترسل في الامتحان تم ترسل في الامتحان لا بحاجة ح... حيتضيق عليها معايشها أدوها تيتومها من البيت أدوها ستضيق عليها ستعيّق ده. الله أعلم. عندها حاجة لا أعلمها تضيق عليها معايشها ولا تستطيع أن تتعامل مع الخلق ولا مع الرب به بطريقة معتادة يجيب لها ان تتناول المحرم بالقدر الذي يزيد عنها الحرج، ولا تجاوز ذلك. هذا لا نحتاج لنا ننجح عنه في كل محرم في كل المحرمة ده انها قاعدة والقاعدة معناها انها في كل الابواب خلاف الضابط. الضابط يخصه جاوزا من الابواب الثقر لكن دي قاعدة عمره كل ما هي أجوابتها فلا نحتاج إلى أن نحول سيجي ضرورة طلب الحاجة الضرورات سبيح المحضورات والحاجة تنزل من جهة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة فإياكم والأسئلة البائخة ونقص المصحق وحله لكنها قد تتعرض الى الى موقف تقشى فيه على المصحط النباع من هذه ضرورة تريح لها أن, تف... ان تنسك المصحف تحتفظ به وهي حائط او نفسها وكذلك لو حملت المصحف في داخل انفعه حقيبه مثلا وفيها مصحف فيجوز أن ان تحمل الحقيبه حتى ولو لوت مع ذلك حمل المصحف لا بس الممنوع هو ان تحمل المصحف وحده وان تمس المصحف وحده وأن تنفذ جده المصحف وان تمس صندوقا فيه المصحف لكن أن تحمل متاعا او حقيبه فيها مصحف حتى ولو بقصد حمل المصحف لا بس. ما دام تقصد حمل المتاع معها اما لو نوى حمل المصحف وحده لا يصح طبعا باستثناء الضروره ونفس الضحطه حمله قال, قال ودخول المسجد لمن لا صلاحته بشر ودخول المسجد على الحاض انه فساء حرام لمن خاف تلويثه يقول المسجد العرام علي الحائض والنفتاء لمن حافظ تلويثه فإن لم تخف تلويثه فيكره وفقه لا يحل المسجد لحائض ولا الجنوب حديث لأبي داود في سنة أبي داود لا يحل المسجد لحائض ولا الجنوب وفي الكتاب العزيز إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل لا يحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد لأنه أضيح له فقط أن يعبره أن, يكون أن يعبره لو لم يكن له مكان يتجاوز فيه ويعبر منه الى المسجد يجوز, يجوز له أن يعبر منه المسجد اذا يحرم على الجلد المكث في المسجد إن خفت المسجد ويجوز له فقط المرور إن لم يجد مكان آخر يعبر منه الى المسجد الحاج من بدأ أوله الحاج بدأ يعني من أين أخذنا حرمه مكوث الحاج في المسجد خذناه من الحديث حديث أبي داود وأخذناه من القياس على أن الذي حرم عليه النفوس في المسجد لأنه حرم عليه إلا عابرة سبيل معناه إن كان ينقطع وحرام من بدأ من أين اخذنا الأولوية الخزانة الأولوية من أن حيضها أصح من أو أو ج أو جنابته لأن جنابته أصح من جنابات الجلوب ولذلك يقسمون الشفعة يقسم حدث الحاد والمتشاء إلى حدث أكبر وحدث الجلوب إلى حدث إلى حدث أصغر وحدث الذي لا يفعل وضوء فقط إلى حدث أصغر الاحداث عندنا لا ثلاثة اكبر هو من الذي منزيل حدثه الوضوء وحدث اوسط وهو الجنب وحدث اكبر وهو حدث الحقب المفتاء فحدث الحقب المفتاء ابحش من حدث الجنب اذا كان الجنب ممنوعا من المكوس في المفجس فالجنب فالحقب المفتاء المدى اولى فلماذا تموا؟ حادث الحادث من فتاة قالوا لأنها ينتنع عليها أو عليهما حادث من فتاة ثمانية أشياء على حين من الجنوب ينتنع عليه خمسة أشياء وال... ومن يحتاج إلى الندوء حادث أصغر لأن ينتنع عليه ثلاثة أشياء اعتلال ما منع هو حادث أكبر لأنه يمنع ثمانية أشياء وعرض أنه ينتنع عليها أكثر من ثمانية وكذلك الجنب حدثه اوسط لانه يمتلئ عنه خمسه اشياء ومن يحتاج الى الوضوء حدث اصغر لانه يمتلئ عنه ثلاثه سلس اشياء فهو باعتبار ما منع باعتبار ما منع عندنا إن حديث في ابي داوود بعضهم لضعفهم قد نحتاج الى النقيض اذا اذا قلنا بضعفه او اذا جاريناهم على ضعفه وسلمنا ضعفه فنقول بالقياس الأولوي على منع الانجوم من المجوث في المسجد ولكن هذا على اشتراق او على خوف التلويث، التلويس فأما الامر التلويث فيكره ولا يحرم عليه وعندما يقول المسجد فما, فما كان محلا للدرس لا يحرم حائض لا، يعني اذا كان مكان للدرس لا يحرم دخول الحائض اذا كان مكانا لي أو او تعبد مكان المتفوت مثلا يتعبدون في مكان يسكن الله تعالى فيه تدخل فيه الحائض لا باس تسكن الله تعالى فيه لا لا لكن كلام على المسجد المسجد الذي هو محل لاعتكاف اعتكاف رمضان أطكاف العبادة مش أطكاف لغير رمضان او لغير العبادة أطكاف البيت وهذا ليس الذي يصبح أطكاف رمضان أو ما شابه رمضان من المنزور أما أطكاف رمضان السنة أطكاف المنزور أو المنزور سيكون الا في المسجد لا بد لسعيه من المسجد كما تعرف شاء الله تعالى في محله شرط أطكاف المسجدية يحرم على الحائض كل مسجد و تعرف انه لو كان غير مسجد من الزوايا التي تحت البنايات هذا, هذا ليس مسجدا ليس له احكام المسجد تشرع له تحيه المسجد ولا يصح الاعتكاف فيه ولا يصح دخول الحائض والنفثاء والنفثاء فيه يتصح دخول كلها كل هؤلاء فيه لأنه ليس مثل هذا مصلى هذا عباره عن مصلى يتصح فيه الصلاة لكن الجمعة لا تصح فيه إلا لو امتلأ الجوانع نفجد الجوانع ولم نجد مكان نصلي فيه إلا هذا المكان صلينا فيه للضرورة انا لا القراءة لا اعرف القراءه حديث قال في ان لا محل للمد في ضعيف ام لا قلت بعضهم ضعفه وبعضهم يحسنه بعضهم ضعفه بعضهم يحسنه ولكن المعول عليه القياس الاولوي حتى لو كان ضعيفا فالقياس الاولوي على سوره النساء على ايه سوره النساء المكان الذي نحن فيه الآن ليس مسجدا في أصله. هو ضمن إلى المسجد. لكن في أصله كان رواخا يعيش فيه الطلبة. يأكلون ويشربون ويذاكرون وينامون وأجله. فلما لم يكن مسجدا بل كان مثلا عاش شخص ما على المسجد المجاور. لكن المشكلة أنها أن حتى أن حتى تصل إلى هذا المكان ولا أن على المسجد. لا تتصور أن أخذت إلى هذا المكان دون أن على المسجد. لو تصورنا انها تدخل الى هذا المكان بغير ان تمر على المسجد لان المرور على المسجد ممنوع كل هذا ممنوع على وجه التحرير لو خافض التلويف وعلى وجه الكراهة لو لم تخف التلويف ها؟ سيئ المنورة درس ولا غير درس دخل معالي بكل المسجد هو قال في الدرس المسجد خلاص شال المسجد جاي صلاة يجوز الصلاه صلاة مقامة ولا غير مقامة في درس ولا ما في درس دخل استريح شويه شوية تشرب مية وتوكل وياهم معالي هو لقى بدرس بالموادين فلقي السؤال كده في سؤالين سؤال الثالث خلاص أنا انتهي ع عايكه عنك الاسئلة لا هذا هو المسجد المسألة للدراسة ما هو هو مسجد بعد ان صار مسجدا جعل منه جزءا للم... لل... للدراسه حصول للدراسه لا ي... لا لنا ان نقطع شيئا من المسجد ونحوله الى فصول للدراسه و... وليس مسجدا لا تقفي المسجديه لا يتصور من المسجد بعد ان صار مسجدا يزول عنه المسجديه وبقى الناس حارتا بدل المسجد يعني صار مملوكا لله لا نقطع ونحوله لشيء اخر يبقى مكاناً للدرس وهو نزل مسجدًا يقام فيه صلوات ويعتذفوا فيه هو مسجد حتى لو صار مكاناً للدرس نزل خلق حكم المسجد ويحقل دخول الحائط فيه إذا خافت تلويسا كذلك يحقل دخول الزرو فيه إذا خفت تلويسا يوم المسجد المسجد نعم الوقت في المسجد الناح يكون نتكلم عليه دلوقتي وإحنا كنا نتكلم عليه بجاتنا نحن نتكلم على المقصر بمجنورنا حرام ونصف التلويسة ومجروه إلا انتخبت تلويسة الحرام وإحنا لعلنا ربع ساعة نتكلم في إيه نتكلم في إيه دخول المسجد دخول المسجد معناها المرور معناه المقصر كنا نصف التلويسة وحرم عليها حتى المرور إبن بدأنا المقصر حتى المرور يحرم عليها ان خفت تلويثه ويذلت او يلدك ودخول المسجد والطواف ماذا عندك يا ايها المبتسم ماذا عندك يا ايها المبتسم ماذا عندك الحكمه معك ماذا الوصف التي تضحط عليها اضحكنا معك لا تكن دخيلا اضحكنا معك ليه اضحك راح يزور. يزور في المصرية يعني يأتيه غصوة ودخول المسجد والطواب هيحرم على الحاضن كساء الصواة فرض كانت طواف او نخله والوقو يحرم عليهما يحرم عليها ان تبيح نفسها لزوجها او لحبيبها فردا كان لزوجا يحرم عليه ان عليه ان يطأ ويحرث او مخثث فَإِذْ بما بين السرة بِمَا بَيْنَ بما وَالْرُّكْضَ بِمَا بَيْنَ كُذَّنَ محل من مَحْلٌ من الْفَاعِلِ مِنَ لكن ما بينهما حرام نعم قرينته في المسجد هذا فهذا لماذا ذكر رغم أنها لا تستطيع أن تطوف إلا إلى داخل المسجد سؤال لماذا ذكر رغم أنها لا تستطيع أن تطوف إلا إلى داخل المسجد كلام غير مسلم أيها الذين تهذونه أنتم هذا كلام غير مسلم هذا كلام غير مسلم لا ياخذنك رهبه السؤال هذا كلام غير صحيح تستطيع ان تطوف من خارج المسجد توافقها صحيح مع الامتلاء المسجد نطوف من خارج المسجد الله واناثا وتوافقها صحيح اذا امتلا المسجد تستطيع ان تطوف من خارج المسجد وتوافقها صحيح هي ضعفت حضرتها وهي حاضر وما دخلتش المسجد يصح طوافها اراه لا يصح حرام دخل لا يصح صواط ولا صحيح فحرم ادي اول مشكله انها يجوز لا تدخل خارج المسجد المد تدخل المسجد ادي اول مشكله ادي سؤال نفسه غلط لما يقول لماذا لا يذكر رغم انها لا تدخل ولا داخل المسجد السؤال غلط لانها قد يطرى عليها الصواط داخل قد عليها المجد. عليها المسجد إذا دخلت المسجد ولم تساكب حرقة دخلت المسجد وهي طاهر ثم طرأ عليها الحل وهي داخل المسجد تطوف ولا حراب الحراب إذا دخلت وهي حلاء دخولها كان حلاء موصف دخولها بالحلاء ولا موصف بالحرام أجي تاني مشكلة أو تاني آتة رابع على هذا السؤال لسه محلوطيش عايز اعتاره جلس اعتاره مشكلة تلفة على هذه السؤال ان حضرتها لماذا رفضت مع الطواف رغم انها لا تدخل المسجد وهي انها محارب علي دي المسجد وهي حارب لكنها محارب عليها الطواف مع محارب مع السحرين دخول المسجد ما استكبت حراما يعني حاجة تكوني خلاص جدا مش انا من دخول المسجد طبورة لكنها حاجة تكيب الحرام وطول حلال الطواق جائز الطواف سؤال لماذا حضرته. لماذا نصوا على الطواف رغم انها لا, لا تطوف الا وقد دخلت المسجد نصوا على ذلك لانها قد ترتكب الحرام وتدخل المسجد لتطوف فهل طواف حالات لا اذا دخلت حرامات حرام دخول حرام المسجد وحرام الطواف إذا اجبنا عليك بثلاثه وجوه انها قد تطوف من خارج المسجد اذا امتلا المسجد وانها قد يطرا عليها الحرق او الاقتباس وهي داخل المسجد ولم ترتكب حراره دخلت المسجد وهي حالات وهي طاهره ثم قد, يد... قد ترتكب الحراره وتطوف في نعم تمادا بما تخف ايها الفقير طوافها تطفئوا بالحلال ولا بالحرام اخذناه بالحرام اذا كتب الحرامين بموت تجرات وكتبت الحرام ودخلت المسجد ثم طافت وكنت مرتكبا لحرام واحلوا لنا حرامين اثنى واحد ولا اثنى اثنى يبقى نفد كتاب المحلى ابن حزم رحمه الله ان ظاهر الناس طهور فلا بس للجنود والحق يمكن ان تقرأ وتمثل المصحف وتحمل المصحف مش ايه بعد كده مش عارف اقرأ أو تعالى لا نفسه الا المطهرون كما رايكم ثم ستر او المصحف وحمل المصحف ذكر المصحف للجنوب حرام عندنا حرام عند جماعه العلماء قراءه القران حرام عند جماعه العلماء عند جماعه الاربعه وغيرها عند المذاهب الاربعه وغيرها قراءه القران وذكر المصحف حرام عند المذاهب وغيرها ولا لم اقل بالاجماع ابن حزم وغيره يقولون ها يعني قليلون قليلون من العلماء من قالوا بجواب نفس المصحف بغير الطائف كما رأيكم؟ رايي أن قلت وأن المدار الأربعة على القومة فإذا أردت أو أردت أن تكون حزميا فلك لا مات. ما لك ان أن تقلل من أجل فالبن حزم هل هو فقير ولا مش فقير ابحث في هذا وماذا نقع بالقرآن في حفظه اذا كان اكثر من ثلث القرآن كأن, نفس... كأن السائل انثى كيف نقع في حفظ قلب راجعي محفوظاتك بيه حضرك بيه قلبك راجعي محفوظاتك بيه لسانك بدون فتح القلب بفتح غير بغيرها تسمعي فدنتي بالقراءة بالسماع اذا ضاقت الامور التي ان تقلد المالكيه المالكيه عنده ان المراه لكل مخفيه حائضه لها ان تراجع محفوظاتها لا ان تقرا القران هذا مما ينسب خطرا الى المالكيه المالكيه اجازوا ان تراجع محفوظاتها حتى لا تنسى من كان القران ذنب من كان القران ذنب قد قلتنا بان لا ننسى القران ان نحافظ على القرآن وان نتعهده حتى لا نمسك فكيف تخاطبني شرع بان نحافظ على القرآن ثم تأمرني لان لو راجع القرآن وانا حارث فاجابة المارفية بالمجرس التي تحفظ ما تقشى مثيان يبقى اولا تكون حافظة ما تقشى مثيان محفوظاتها ان تقرأ القرآن في اسمائي حالك لا تحفظ حجم جديدة ولا ان تقرا القرآن لكن بعض المشائف بعض العلماء يتكلمون بالتعلم يقولون ان المالكية قراءه القران اتى القرآن وهذا غزة ان تراجع محفوظاتها فمن شاءت ان تترخص برأي المالكية خشية النسيان لها ذلك للمحفوظات السؤال اكيد اللي افهم معناه هل يصح ان نقرأ نحفظ امام شيخنا لماذا لا يجوز يعني ما علاقه هذا بالخدمه المثلى